وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذِعْمِهِمْ وَأَنعَامٌ حُرِّمَتْ ذُخُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ